الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهجه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد هذه لعلها الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة من قفص الأنبياء ومعنى آخر الأنبياء في بني إسرائيل وهو النبي الأخير قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن بين هذا النبي وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أي نبي آخر إنه عيسى ابن مريم عليه السلام في بني إسرائيل كان هناك صالحون وفجار كافرون ومن الصالحين اصطفى الله عز وجل آل عمران آل عمران عائلة صالحة اصطفاها الله عز وجل من بين الناس واختارها فكانوا قوما صالحين وسلاله صالحة كما قال الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا اصفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل وعمران هذا رجل صالح أحد صالحيهم وكهلتهم وزوجته كانت لا تلد أما عمران فهو يصل في سلالته في نسبه إلى سليمان بن داود عليهما السلام وكانت زوجته لا تلد لا تحمل ولا تحمل فإذا بها يوم من الأيام ترى في طريقها طائرا يطعم فرخه رأت الطير مع فرخه كيف يطعمه فكأنها اشتهت الولد تمنت أن يكون لها ولد مثل هذا القتل مثل هذا الفرخ مع أمه فدعت ربها جل وعلا أن يرزقها الولد وكانت قد كبرت في السن فطلبت من ربها أن يرزقها الولد ونذرت نذرت إذا جاءها ولد أن تجعله لله عز وجل خالصا في خدمة بيت الله وكانوا في عادتهم من أراد أن ينذر الولد لله يجعله خادما في بيت المقدس سدنا خدم لبيت المقدس يخدمون المصلين، العباد الركع السجد هم يتعبدون الله عز وجل ويخدمون بيت الله عز وجل بيت المقدس فإذا بها تنظر ما في بطنها لله عز وجل لإنه حملت وفعلا تمر الأيام فإذا هي تحمل ويكون في بطنها ولد فنذرته لله عز وجل إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك انت السميع العليم ثم ما ان ولدت إلا وهي ترى الطفل المولود أنثى وليس ذكر وكان عادتهم الخدمة الذكور أولا الذكور أما الآن فهي أنثى ماذا تفعل ماذا تصنع فقالت لربها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى الله عز وجل اعلم انها ولدت انثى وليس الذكر كالانثى في الخدمه الذكر له خصائص والانثى لها خصائص كل واحد يتميز ليس فقط في خدمه بيت المقدس بل هناك خصائص تميز بها الذكر وهناك امور تميز بها الانثى كل واحد له ميزات وخصائص قال الله جل وعلا أن امراه عمران زوجة عمران سمتها ما ان ولدتها سمتها مريم واعادتها بالله عز وجل ودريتها. كل من يأتي من ذريتها عادة من الشيطان الرجيم وقبل الله عز وجل دعاءها وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فقبل الله دعاءها ما من مولود كما يقول نبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا والشيطان يمسه ينخسه حين يولد الشيطان من حقده ينخسه بيده بأصبعه قال فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها إلا مريم وابنها عليهما السلام لأن أم مريم أعادتها بالله وذريتها من الشيطان الرجيم ومريم ليس لها من الذريه إلا عيسى ابن مريم وعيسى لم يتزوج حتى ينجب فتوقفت الذريه ولهذا استجاب الله عز وجل دعاءها، فتقبلها ربها بقبول حسن ولدت هذه البنت وبعد أن ارضعتها أرادت الآن بعد أن شبت البنت أرادت أن تضعها الآن في بيت المقدس خالفة لله عز وجل فقط تتعبد وتخدم الناس في بيت المقدس فلما علم الناس بهذا كل منهم أراد أن يتكفل بها لأنها بنت ليست كالذكور لابد أن يكون هناك رجل يتكفل برعايتها وبإطعامها وشرابها وبكل شيء فجاء الآن الكهان وجاء العباد وجاء الصالحون كل يتقدم لكفالة هذه الطفله لأن الأسرة معروفة بالعبادة فمن من جاء نبي الله زكريا عليه السلام الذي ذكرنا قصته في الدرس الماضي هذا قبل أن يقتل زكريا عليه السلام هو زوج أخت مريم مريم ابنة عمران لها أخت وتزوج أختها من تزوجها زكريا عليه السلام فعيسى عليه السلام مع يحيى ابن زكريا أبناء خاله يحيى عليه السلام مع عيسى عليه السلام أبناء خالح. أم عيسى أي مريم وأم يحيى أخوات فجاء زكريا عليه السلام قال أريد أن أتكفل بها فجاء العباد والكهنة قالوا لا نؤثرك نحن أيضا نريد أن نتكفل بها يعلمون أن الأسرة صالحة أن النبت صالح وطيب فكل منهم أراد أن يتشرف بكفالتها فقال نبي الله بل أنا قالوا نقترع نعمل قرعه كيف القرعة كل واحد يأتي بقلمه عندهم أقلام قالوا نضع أقلامنا ويأتي طفل صغير لم يبلغ الحلم يختار أي قلم فكلما جاء الطفل يختار قلم اختار قلم من زكريا عليه السلام وقيل طريقة اخرى رموا اقلامهم في النهر قالوا نرمي اقلامنا في النهر ومن تقع عليه القرعه هو الذي يجري قلمه ضد اتجاه النهر وكلما رموا اقلامهم في النهر ثلاث مرات يرجع قلم زكريا عليه السلام عكس اتجاه النهر فعلموا ان المختار هو زكريا عليه السلام فتكفلها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون, أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فجاء بها زكري عليه السلام فوضعها في مكان شريف في بيت المقدس في ذلك المكان العظيم جعل لها مكان مثل المحراب مرتفع تتعبد الله عز وجل فيه ثم تقوم بالخدمة وقت الخدمة لها مناوبه كل واحد له وقت هي تخدم في بيت المقدس اوقات الفراغ تتفرغ للعباده وزكريا عليه السلام يأسيها هذا الطعام والشراب تكفل بها وحصل امر غريب كدرت هذه الفتاه كدرت مريم عليها السلام فكانوا يرون عندها كرامات أمور غريبة تميزت بالعبادة تميزت بالعفه تميزت هذه الشابة ليست كغيرها وكان كلما دخل عليها زكريا يريد أن يفيها بالطعام يجد عندها طعام والأمر غريب طعام الشتاء بالصيف وطعام الصيف بالشتاء فسألها زكريا عليه السلام من أين لك هذا من يأتيك بالطعام فقالت لا أحد قال كيف قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم لك هذا من اين لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم لا زالت مريم العذراء تقبل بالعباده وبالذكر وبالدعاء وبطهارتها وعفتها ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها الله جل وعلا يثني على مريم يوم الأيام وهي قائمة تصلي جاءتها الملائكة فبشرتها هي تذكر ربها وتسبح وتسجد لله جاءتها الملائكة فقالت لها يا مريم يا مريم فالتفتت من الذي يناديها انها الملائكة قالت يا مريم جاءتها الملائكة ببشارة اي بشارة هذه قالت الملائكة يا مريم ان الله الصفات الله جل وعلا اختارك من بين الناس إن الله اصطفاك وطهرك واطفاك على نساء العالمين اصطفاها الله عز وجل مرتين وطهرها واختارها من بين نساء العالمين فصارت من خير النساء واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي. واسجدي واركعي مع الرافعين وثبث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأخبر النبي أن أفضل أربع نساء قال مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وقال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أثناء على نساء نساء ليسوا كغيرهن من النساء بعد أن اختارها الله عز وجل أمرتها الملائكة بالقنوط والسجود والركوع والعبادة لله عز وجل يوم من الأيام كانت مريم لا تخرج مريم عليه السلام لا تخرج من بيت المقدس إذا لحاجح وإلا هي فقط في المسجد تتعبد الله عز وجل وتخدم بيت الله وكانت في هذه المرة خرجت لحاجة فابتعدت عن بيت المقدس فإذا بها ترى رجلا من هذا الرجل قالت له إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقية إذا كنت خاف من الله عز وجل وتتقي الله أنا استغيث وألجأ إلى الله عز وجل حتى يمنعني من الضرر منك فقال لها من هذا الرجل إنه جبريل عليه السلام تمثل لها بصورة بشر قال يا مريم إنما أنا رسول ربك أنا جبريل قالت من الذي جاء بك قال لاهب لك غلاما زكيا فغضبت غلام أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ما كنت متزوجة ولا كنت عاهرة حتى يأتيني غلام انظر ماذا يقول الله عز وجل في هذا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 قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو حياء وعفة مع ان البشارة من الله نئتها غلام من الله عز وجل مع هذا عندها سمعتها وشرفها وعفتها أعظم من هذه البشارة كيف تاتيني بغلام ماذا يقول الناس عني اليوم بعض النساء لا لا تبالي إن تلتخط سمعتها ان تلوثت كرامتها إن ضاعت عفتها في هذه الأيام بعض النساء لا تبالي أما مريم فهي من خير نساء العالمين فرد عليها جبريل فقال قال كذلك قال ربك كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس أي هذا الطفل وهذا الولد سوف يكون آية معجزة علامة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا الأمر انتهى فنفخ جبريل في جيب درعها فنزلت النفخه إلى فرجها فحملت من فورها كأنها حملت من, من رجل فلما حملت انتبذت به مكانا قصيا صارت لا ترى الناس ولا الناس يرونها فجاءت يوم من الأيام فوجدت من؟ أم يحيى أختها وكانت قد حملت مثلها بيحيا في هذا الوقت يحيى ابن من؟ ابن زكريا قالت يا أختي أنت حامل؟ قالت نعم فقالت أم يحيى أنت كذلك يا مريم كانك قد حملت فقالت لها نعم فقالت أم يحيى أخت مريم قالت إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك تعظيما وتشريفا كان في شرعهم جائز السجود من باب التكريم أما في شرعنا لا يجوز قالت كاني ارى ما في بطني يسجد لما في بطنك فضمتها وعانقتها واخذت تبكيان مصدقا بكلمة من الله اما زكريا شك بالامر شعر بها مريم العذراء مريم التي انتشر صيتها بين الناس العفيفه الطاهرة حملت الله أكبر ما الذي جرى؟ ما الذي حصل فجاء زكريا يوم من الأيام نبي الله فجلس عندها فأخذ يلمح لها قال لها يا مريم هل يكون زرع من غير بدر؟ هل يمكن أن يكون زرع من غير بدر؟ فقالت له نعم فمن خلق الزرع الأول؟ أول زرع على وجه الأرض من خلقه؟ كأنها فهمت ماذا يريد بسؤاله؟ وردت عليه بصدق قال نعم يمكن أن يكون هذا قال لها سؤال ثاني قال فهل يكون ولد من غير ذكر من غير أبي علي قالت نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى فقال لها أخبريني خبرك يا مريم أخبريني بهذا الحمل قالت يا نبي الله إن الله بشرني قال نبي بشرك يا مريم قالت بشرني بكلمة منه اسمه المسيح, المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا, وكهلا ومن الصالحين وتمر الأيام فيأتي مريم العذراء المخاض جاء وقت المخاض الآن جاء وقت الولادة فخرجت فابتعدت وذهبت إلى مكان يسمى بيت لحم قريب عند بيت المقدس بيت لحم فجلست عند جذع نخلة بعيده عن الناس فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة فإذا بها تبكي وتقول يا ليتني ما خلقت قبل هذا يا ليتني لم أولد أصلا يا ليتني مس قبل هذا يا ليتني مس قبل هذا وكنت نسيا منسيا بدأت الولادة فإذا بجبريل يقال جبريل ويقال عيسى بن مريم نفسه يصبرها جبريل يقول لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرًا عندك هذا النهر تشربين منه كما شئت لا تخافي ولا تحزني ثم الطعام وهي مستندة الى جذع نخلة نخلة باسقة طويلة وهي في حالة نفاس وولادة ومتعبة ومجهدة يقول لها جبريل انصح انه جبريل يقول لها المنادي وهو ذي اليك بجذع نخلة وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا امرأة في هذه الحالة هل تستطيع أن تهز شجرة نخلة فيتساقط منه الرطب الرجال ما يستطيعون كيف بمرأة وفي هذه الحالة الضعيفه القضية فقط سبب أنت ابدليه والبقية عن الله عز وجل فإذا الرطب يتساقط ويقولون التي تلد يفضل أن تأكل من الرطب هذا يقويها وينشطها ويعيد لها صحتها وعافيتها في حالة النفاس. تشرب من النهر وتأكل من الرطب فكلي واشربي وقري عينا طيب ماذا أقول إذا رآني الناس وعندي طفل الطفل من هذا قال لها فاما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن الصوما فلن اكلم اليوم إِنْتِيَا أي لن أتكلم أنا نظرت للرحمن أنني صائمة صائمة عن الكلام فإذا بها تمشي يدها طفل يقولون بعد النفاس يقول نفس الوقت افتقدوا مريم عليه السلام يبحثون عنها فوجدوها بعد أيام قد أتتهم والغريب أنها تحمل طفلا والناس يكبرون ما الذي جرى ما الذي حدث مريم؟ مريم ولدت وهي لم تتزوج لا إله إلا الله ما الذي حدث ما الذي جرى فأتت به وهي تحمل الطفل قالوا يا مريم يا مريم ماذا فعلت لقد جئت شيئا فري وراها قوم سوء اتهموها قال هذا شيء فري هذا شيء عظيم جريمة كبرى ما كان أبوكي يا أخت هارون وذكروها بهارون أخ من إخوانها وقالوا أحد العباد وقالوا أخ من إخوانها يا اخت هارون وكان هارون عابدا صالحا ما كان ابوك امرأسا يعني أبوك من العباد وما كانت امك بغيه امك طاهره عفيفه كيف فعلت هذا الفعل فأشارت إلى الطفل الرضيع الذي لتتوي ولد فقالوا كيف نكلم من كانت المهد صبيا أيضا فعلت هذا الجريمه الكبرى وما تريدين أن تكلمين وتشيرين إلى الطفل الرضيع يا مريم قولي غير هذا افعل غير هذا الفعل تشيرين إلى طفل رضيع وأنت جئت بجريمة وبشيء فريق بشيء عظيم فإذا بهذا الرضيع ينطقه الرب جل وعلا والناس يستمعون طفل رضيع للتو ولد تخيلوا هذا المنظر وماذا يقول كلام من أبصح الكلام يقول عيسى بن مريم قال إني عبد الله أول كلمة قالها إني عبد الله لا ترفعوني أكثر من هذه المنزله أنا أتشرف بانني عبد لله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت واوطاني بالصلاه والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي حتى يهون على أمه حتى يهون على مريم عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الله أكبر من هذا الذي ينطق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 هذا صراط مستقيم الله أكبر إنه عيسى ابن مريم ينطق وهو في المهد صبيا يتكلم للناس أنني سأكون نبي وسوف يوحى إليه وأدعوكم لعبادة الله وحده ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا يتم إيماننا حتى نثبت لعيسى بمريم مريم أنه نبي الله وأنه عبد الله ورسوله ولهذا سوف نتكلم لاحقا عن انقسام النفارة وانقسام بني إسرائيل في عيسى ابن مريم بدأ يكبر عيسى شيئا فشيئا وبدأت تظهر عليه الكرامات هذا الصبي في صداه وصغره تظهر عليه كرامات ومعجزات يثني على الله دوما يقول وهو رضيع في المهد كان دائما يسبح الله ويثني على ربه ويمجد الله عز وجل وهو رضيع في المهد قبل أن يفعل أي شيء لسانه ينطق من أول أيامه بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتسبيحه يقولون أنه ظهرت معجزات بلاد كثيرة لولادة عيسى بن مريم حدث أمر غريب في الأرض ويقولون تجمعت الشياطين في ذلك المكان تنظر ما الذي جرى فصدتهم الملائكة ومنعتهم الملائكة يريد أن ينظروا ما الذي يجري ما الذي يحدث نور نور عند مريم من أين يأتي هذا النور إنه عيسى بن مريم أما اليهود قبحهم الله جزء من بني إسرائيل فقد كفروا به وسبوا مريم وشتموها واتهموها بالزنا وافروا على كلامهم القبيح قالوا هذه بغي وجاءت به من زنا بدأت المعجزات تظهر على يد عيسى منذ الصغر وزاد اليهود حقدا وأرادوا به وبأمه سوءا فنجاهم الله عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين نجاهم الله عز وجل من اليهود إذا لما كبر بدأ يصور من الناس يأتيهم بالطين فيجعل الطين على هيئة الطير على شكل طير فإذا به ينفخ فيطير طيرا يطير باذن الله عز وجل يحيي الموتى باذن الله وينفق في الطين فيصير طيرا بإذن الله ليس من عنده وكان قد انتشر في قوم عيسى السحر فكانوا لما يرون هذه الأمور يعلمون أن هذا ليس بالسحر هذا لا يمكن أن يكون سحرا هذه قدرة إلهية معجزة من عند الله عز وجل يأتي للطفل الذي يولد أعمى يولد ما يبصر فيمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى يبصر كأنه ليس به ذأس ويأتي للأبرس يولد أبرس جلده برس يمسح على جسمه فيرجع جلده كما كان الله أكبر يوم من الأيام كان يمشي عيسى بن مريم فوجد امرأسا عند قبر تبكي تبكي هذه المرأة فقال لها عيسى بن مريم قل يا أمث اللهي ما تبكين قالت له ماتت ابنتي وكنت أحبها حبا جمع فأقسمت الا اغادر قبرها إلا ميتح إن أموت أو أراها ترجع بعد موتها أراها حية إما أن أراها حية أو أموت فأدفن عندها فقال لها عيسى بن مريم أرايت أن أرجعت لك هذه البنت أكنت تصدقين قالت نعم فإذا بعيسى بن مريم يقول للميت في قبرها اخرجي من قبرك علىها مرة ثانية أخرجي من قبرك فقال لها مرة ثالثة أخرجي من قبرك ثلاث مرات فانشق القبر عنها وخرجت البنت بنت هذه الأم قد شاب شعرها وسقط شعر حاجبها ويخائفة وجلة فقال لها عيسى بن مريم ما الذي أخرك قالت سمعت صيحة أولى فأعاد الله عز وجل خلقه فسمعت صيحة ثانية فنزل عند رأسي ملك فسمعت صيحة ثالثة فرجعت الروح الي فقمت وظننت أن الساعه قد قامت فشاب شعري فزعا فقالت لأمها أمها فزعت وخافت لكنها فرحت برجوع ابنتها قالت يا أمه اصبري اصدري واحتسبي اردت أن أموت مرتين أن أذوق الموت مرتين ثم قالت البنت يا نبي الله ادعو الله عز وجل أن يخفف عني كربات الموت ثم رجعت في قبرها عيسى بن مريم ظهرت على يديه المعجزات إذا به يأتي إلى الناس واليهود كانوا يعجزونه يريدون يسألونه أسئلة استهزئون به ويعجزون عيسى قالوا له إن كنت نبيا فأخبرنا ماذا في بيوتنا فكان يخبرهم عيسى بن مريم بطعامهم الذي أكلون وطعامهم الذي يدخرون ومع هذا كان اليهود يصرون على كفرهم قال الله جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير, كهيهة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله معجزه وأبرئ الاسماء والاضعف واحيي الموتى باذن الله ودائما الله عز وجل يقول باذن الله باذن الله ان يعلم الناس ان القضيه ليست بيد عيسى فالله هو الذي يحيي وهو الذي يميت ولكن جعل عيسى فقط سبب وانبئكم بما تاكلون بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بل قام عيسى بن مريم بعد أن أنزل عليه الإنجيل يبشر الناس بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد وبشرهم بصفته ومكان خروجه وزمن خروجه بل ذكر لهم وذكر لأصحابه الحواريين صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الثوراء ومبشرا برسوليات من بعد اسمه أحمد فلما جاء هم قالوا هذا سحر مبين يوم من الأيام بعض بني صهيون صدق بعيسى بن مريم وكثير منهم كذب وكفر وجحد يوم من الأيام جاءوا لعيسى بن مريم وكانوا صائمين قالوا يا عيسى فام ثلاثين يوم قالوا نريد أن نصبر على طعام ليس من الأرض قال من أين تريدون قالوا نريد مائدة تنزل علينا من السماء مائدة من السماء ماذا تريدون يا قوم ولم تريدون هذا قالوا لا لن نؤمن بك حتى تنزل علينا مائدة من السماء نأكل منها ونطمئن أنك على حق وأنك فادق قال يا قوم أخشى أن انزل عليكم المائدة ثم لا تشكرون الله عز وجل حق شكره ولا تؤمنون به حق الإيمان قالوا لا لن نؤمن بك حتى تنزل علينا مائدة فقام يصلي ويدعو ربه جل وعلا ويستغيث بالله فإذا بالمائدة تنزل بين الغمام مائدة تنزل عليهم فيها طعام وشراب الذين قال لهم كلوا قالوا لن ناكل خافوا فدعا عيسى بن مريم الفقراء والمساكين وأتباعهم الضعفاء قال لهم كلوا فأكلوا فما وجدوا طعاما ألذ من هذا الطعام وشفوا جميعا من أمراضهم إنها المائدة معجزة نزلت لعيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا نكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انظر أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ما طلبوا منه المعجزات وأتباع عيسى أصحاب عيسى رأوا آيات ومعجزات كثيرة ومع هذا يطلبون لا زالوا لا زالوا يقول نعلم أنك قد صدقتنا سبحان الله قريت هذا الموقف وموقف أبي بكر لما سأله المشركون يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقبس ورجع في نفس الليلة قال إن كان قال فقد صدق إن كان قد قال فقد صدق فاني يصدقه في أكثر من هذا أما الحواريون يطلبون مائدة من السماء فأخذ عيسى يدعو ربه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وايه منك ورزقنا وانت خير الرازقين فاستجاب الله له قال الله إني منزلها عليكم فمن يفطر بعد منكم فاني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه احدا من العالمين عيسى عليه السلام لم يكن يملك بيتا بل كان يسيح في الأرض يدعو إلى الله عز وجل كان كثير العباد ولهم مواعب من يقرأ في الكتب يقرأ مواعب عيسى بن مريم يبكي منها ويتأثر وكان يأتي إلى بني إسرائيل وينصحهم وأكثرهم يستهزئون عليه بل ينسبون أمه إلى الزنا قبحهم الله يوم من الأيام خرج على أصحابه يلبس جبا من خوف يأتيهم حافيا ما عنده حتى نعلين يبكي شعثا مصر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش فقال لهم السلام عليكم يا بني إصائي انظروا للموعظة انظروا كيف كان ينصحهم يقول أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا خفر فقال لهم أتدرون أين بيتي فردوا عليه قالوا أين بيتك يا روح الله قال بيتي المساجد وطيبي الماء وإدام الجوع وفراجي القمر بالليل وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباتي الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمنا والمساكين أصبح وليس لي شيء وأمتي وليس لي شيء وأنا طيب النفس غير مكترث فمن اغنى مني وأرضح يوم من الايام جاء ينصح الناس فقال لهم يا ابن آدم يا ابن آدم أيها الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينك البكاء وكان كثير البكاء يسى مريم علم عينك البكاء وجسدك الصبر وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة وكان يقول كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قرارا فلا يتخذ الدنيا قرارا يمر بالناس ينصحهم يذكرهم وعنده مجموعة امنت به أما البقية من بني إسرائيل وهم اليهود فقد كفروا به وثبوه وشتموا قتلت الأنبياء ويوم من الأيام احس عيسى عليه السلام أنهم سيكفرون به وربما ينقلبون عليه بعض أصحابه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله من أنصاري أراد أن يبايعهم من معي ومن ضدي وهذا فعلها النبي على الصلاة والسلام بايع الصحابة أكثر من مرة قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة فايجنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أما اليهود قبحهم الله فأخذوا يثيرون الملوك على من؟ على عيسى بن مريم فقالوا لملك من الملوك أن هذا سوف ياخذ ملكك ويدعو الناس لعبادته ويكون حزبا وجيشا يريد غزوك. قال ماذا أثناء قال وسير إليه جيشا واقتله وتخلص منه قتلت الأنبياء ما تركوا نبيا إلا وقتلوه أو كفروا به فأرسل هذا الملك جيشا يريد قتل من؟ عيسى بن مريم وكان عمره في ذلك الزمان 33 عاما ويروى أن مريم لا زالت حية في ذلك الوقت فإذا بهم يتوجهون إلى عيسى بن مريم يبحثون عنه فدلهم عليه أحد أصحابه دلهم على عيسى خاف على نفسه وكان عيسى بن مريم جالسا في بيت من بيوت العباده وحوله عشر رجل من أصحابه من الخلص والجيش توجه لقتله وإخراجه من بيته لقتله فقال لأصحابه من منكم يتبرع أن يخرج إليهم فيلقي الله عز وجل عليه شبهه فيموت بدلا عني ويكون صاحبي في الجنه فما قام احد الا اصغر القوم قال انا يا كلمه الله انا يا روس الله اخرج نيابه عنك فقال له عيسى انت صغير جلس اصغرهم فناداه مره ثانيه من يخرج فما خرج فما قال الا هذا اصغر القوم قال انا يا نبي الله انا يا كلمه الله ثلاث مرات وما يقوم الا هذا الشاب فمسح عيسى بن مريم على راسه ودعا له وثبته فخرج والناس ينتظرون وقبل أن يخرج رأى أصحاب عيسى أن عيسى بن مريم يرتفع إلى السماء من كوة فتح في البيت فإذا بعيسى بن مريم يرتفع منها إلى السماء الله أكبر من الذي رفعه؟ من الذي أخذه؟ إنه الله عز وجل وخرج هذا الشاب والناس يظنون أنه عيسى بن مريم ألقى الله عز وجل عليه شبهه فأخذوه وأخذ يعذبونه ويضربونه ففلبوه ثم قتلوه أمام الناس وهم يتضاحكون وهم يتغامزون وهم يفخرون ويظنون أنه عيسى بن مريم ومكروا ومكر الله والله خير المكررين. إلى مكرهم وذكر الله عز وجل الله عز وجل ألقى الشبه على رجل آخر ظن أنه عيسى بن مريم والله عز وجل رفع عبده إلى السماء إذ قال الله يا عيسى إني متوفي ليس المعنى الوثاء هنا الموت بل المعنى الوثاء مثل النوم الاختفاء كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيسمى النوم وثاء قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فقال الناس اليهود قبحهم الله قالوا إن قتلنا المسيح ابن مريم ليس فقط قتلوه بل يفتخرون أنهم قتلوا نبيا من الأنبياء يفتخرون أنه قتل رسولا من أول العزم tercer من رسول كلمة الله روح الله يفتخرون أنهم قتلوه انظروا لقبحهم يعرفون أنه رسول الله ومع هذا يتهمون أمه بالزلاء ويفتخرون عند الناس أنهم قتلوا رسول الله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 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما واذا بمريم تبكي ظنت ان ابنها قد قتل وكذلك اختها ام يحيى يبكيان وإذا بها تمشي في الطريق وهي تبكي فرات رجلا فعلمت انه جبريل عليه السلام الذي جاءها وبشرها بعيسى قالت له ماذا تريد يا جبريل؟ قال لها أبشري أبشري يا أم عيسى فإن عيسى لم يقتل قالت بل قتل قال لا هذا شبهه أما ابنك فهو حي رفعه الله عز وجل في السماء, رفعه الله عز وجل في السماء وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم عيسى ابن مريم ارتفع إلى السماء ورأسه يقطر كأنه يقطر منه الماء كأنه للتو خرج من حمام قد اغتسل يقطر من رأسه الماء يصفه النبي عليه الصلاة والسلام يقول متوسط الطول ربع يعني متوسط الطول أحمر كأنه خرج من ديمات يعني كأنه خرج من حمام يقطر رأسه يقطر بالجمان عريض الصدر عليه السلام وسوف يأتي يوم عيسى ما مات عليه السلام سوف ينزل إلى الأرض مرة أخرى وربما نبركه ما جاء بعد عيسى نبي اختلف الناس بعده وانقسم الناس فمنهم منهم من قال أن عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومنهم من قالوا أن عيسى بن مريم هو الله تعالى الله عما يقولون ومنهم من قالوا أنه ثالث ثلاثة كفروا وجحدوا وكلة منهم آمنوا وعلموا أنه عبد الله ورسوله لكن هؤلاء عذبوا وابطهدوا حتى ثنوا في الأرض وانتشر الإنجيل في الأرض أربع نفخ كل نفخة تختلف عن الأخرى لوقا ومتى ومرقس ويوحنا كل إنجيل يختلف عن الآخر حرف فيه وبدل فيه وانتشر بين الناس وبدل كلام الله عز وجل يقول الله عز وجل عن كفرهم وغلوهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ورسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم لهم الله أنا يؤفكون وطائفة قالت أن عيسى بن مريم هو الله اعوذ بالله من كلامهم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 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بل اخبر الله عز وجل عن كلامهم أن السماوات لا تطيقها ولا الجبال ولا الارض وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا بل إن عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان ويكون على يديه قتل الدجال وربما نرى عيسى بن مريم كما وصفه النبي ينزل على جناحي ملك عند المناره الشرقية بدمشق يقول هو الجامع الأموي الآن في دمشق والناس يستوون لصلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف المهدي تكرمة لهذه الأمة ثم يقود الجهاد في سبيل الله ثم يقتل الدجال في فلسطين يقتله برمحه ثم يقيم العدل في الأرض وينشر الدين ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه ليس هناك إلا إيمان او قتال ويؤمن به كثير من النصارى آخر الزمان وإن من أهل الكتاب من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اختلفوا فيه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الناس فيه ثلاث طوائف منهم من غلا فيه فأوصله إلى مقام الربوبيه والألوهية أو جعله ابن الله هؤلاء القوم غلوا بعيسى بن مريم ومنهم من جحدوا نبوته ورسالته واتهموه واتهموا أمه وهم اليهود قبحهم الله أما المسلمون فقد توسطوا به فقالوا هو عبد الله وهو رسول الله وكلمته وروح منه لا يتم إيمان مؤمن إلا بالإيمان بعيسى بن مريم بأنه رسول من الرسل بل من أولي العزم من الرسل ثم قفل باب الرسالات وقفل باب النبوة سنين وقرون طويلة حتى بعث خاتم الأنبياء والرسل وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما حياته أما قصته سيتستحق أن تكون سلسلة أخرى وباب آخر لعلنا نتحدث عنه في حينه نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا أن اجمعنا وإياكم في مستقد رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد